أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات نقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسلام إنكم لفي قول مختلف يوفك عنهم نفك قتل الخراصون الَّذِينَ هُمْ في غمرة ينساهون يَسْأَلُونَ أيان يوم الدِّينِ يوم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 تسحى لهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل تاج هديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ جاء ابجد يونس سمين إليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفا قالوا لا تخف وبشروا بغنان عليم فأقبلت في صرته فصكت وجهها وقال وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من ضئين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المُؤمنين، فما وجدنا المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الذين وفي موسى إذا ارسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى في اليم وهو مليم. وفي عاد إذا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء ندت عليه إلا جعلته كرميم. وفي ثمود إبقين لَهُمْ تمتعوا حتى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ولو طفرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تجعلوا مع الله الها ناخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبرهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون بملوم وذكر فإن الذكاء فعلو المؤمنين وذكر فإن الذكاء وما خلقت الجن نوّل سإلا ليعبدون جنا ولس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون لفضيله <تصفيق> الدكتور